Ağa ben söyledim. Yeterim الماء الطهور الطهور بالفتح فتح الطار. الطهور بالضم الاشهر فيها الفتح الطهور طهور يعني الماء الذي يتطهر به مجيد الطهور الماء الذي يتطهر به بالفتح كالصحور الصحور اللي هو يبلي. ما ينتصحر تمام وانزلنا من السماء ماء طهور الدفع هذه الآية وأنزلنا من السماء ماء طهوراً بالفتح وليس طهور ويجوز فيها الضم ايضا طهور لكن الافصح فيها الفتح خلاص اذا ما هو الماء الطهور بالفتح سيفرق لنا عده انواع من الماء الطهور ماشي بقوله تعالى وينسل عليكم من السماء مالا لنطهركم به إذن هي المطر أو الحالي نقول من الماء الطهور مياه الأمطار والدليل على أنها ط... طهرة في نفسها مطهرة لغيرها معنى الطهور إيه؟ معنى الطهور في نفسه المطهر لغيره إذن لا بد من توفر وصفين فيه طهارة ذاته وصلاحيته لتطهير غيره الانسان يتطهر ماشي نجم الطهور عشان سنفرق الان بين الطاهر والطهور يعني بعض العلماء قسم الماء والطريق لم يجعلهم قسم الأصل من أقسامه، وبعضهم قال أن الخلافة ضئيل بمعنى أنهم قالوا ولك جئت بما ما، ووضعت عليه شيء أصبح ما بالشاي ما بله الشيء، ألا بدأ طاهر ولا في نفسه؟ ط لكن يسقط عطف طاهر منه لا يسقط عطف طاهر له، تمام؟ فبيقول. قيد يبقى قسموا الماء لقسمين مطلق يعني مطلق عن قيد ما تقولش ما كذا ماء الورد ماء الخل مش تمام لكنه استحال او غلب عليه شيء نافض حتى ازال عن اسم الماء الايه المطلق الماء المطلق فاحتاجنا ان نقيده بقيد الى ما الورد ما الخل دي كتفورت خلاص ركزوا معي يا حوالي الذين يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام يقولون ان الماء ما أن يكون طهورا والطهور عنده نسمون زائد مطلق مليء مطلق مطلق يعني, يعني مطلق عن قيد يقولوا الماء لو قلنا الماء سوى ما زينك الذهن لمار الامطار والبحار والعيون والاغذى كون الماء المطلق ما لي مطلق مش مقيد وماء مقيد الماء المقيد ده ملوش عليه عليه طاهر في نفسه ولا يصلح لتطهير غيره فيقول لك مقيد فيسمونه مثلا بماء الشاي الفلق الثاني يقول لك لا انا مش عايز تقايد ده انا قول عليه شاهد اذا تحول من كونه مالا ما الى اسم اخر تماما طيب واحد يقول لك ماء الوربن صح ماء الوربن تحول من اسمه لاسم تحول من إيه؟ اخر اللي بيقسم عليه إلى قسمين اللي بيقسمه إلى قسمين يقول ده ما اسموش ده صار له اسم آخر كالكمائي الورد مثلا ده أصبح موالب وفرانيك صح؟ وضع عليه مادة اخرى كالعصير او غير اسمه عصير ليمون. ماء وليمون وسكر صار ايه؟ عصير ليمون. مع جزوين؟ ماء فعشان كده هم يقسمون الماء إلى قسمين إلى ماء الطهور وإلى ماء المتنجس. خلاص. لا ثالث لهم أبطاء هذا شيخا. فبدأ الآن يذكر لنا أقسام الماء الطهور. اوصاف الماء المطلق. زي ما الذي تنبت فيه الطحال مثلا او بعض النباتات. ربما تغير لونه شيئا ما الى الخضرة شيئا ما او سقط فيه بعض اوراق الاشجار. ما زال اوصاف عن اسم الماء المطلق. هذا تغير? الجواب لا. لكنه تغير بما لم يسلق اوصاف? الماء المطلق. ما زالت اوصاف فهذا الماء ايه؟ طهور. إذا ما نجد عرف الماء الطهور نقول هو الباقي على اصل خلقته أو تغير بما لم يزنه اسم الماء المطلق. يعني يسلموش اوصاف صفح الماء مفضل. صدقوا لي اولا لياه مياه وامطار والدليل ما دليل وايما تذكر الايه عليهم من السماء ما بشيء غير كذلك. هذا يجوز يصغف في الترافيه لا. إلا إذا وضع فساد. وضع فيه فساد. لكن لو قمت بتاني بعض الأشياء لا. طيب أستلس هذا لو وضع فصار ما. ده ما طهوه لا. ما طهوه. ما ليه طهوه. مداما أوصاره لم تتغير حط القيد المؤمنة بلا جس. لم يسلف اسم المال المطلق ما دامت اوصافه لم تتغير من احترازا منه من تغيرها بطائر او لم يسلف اسم الماء المطلق احترازا مما تحول من ماء لشيء اخر أضيف عليه كما ذكرت انفه كالليمون وكالخل وكغيره من مش الماء طيب والثالث إبا ماء الثلج والبرد ناقو الثلج والبرد والأبطار دي أنواعي هذه صور دي الطهور الماء الطاهر في نفس المطهر في ثم ذكر عن رابعا قال وبار الفحل والدليل وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله وليس معنا من الماء الا القليل فاذا شرفنا فاذا توضانا منه عطشنا افنتوضا من ماء البحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ماؤه يحل ميتته فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم على طهاره مياه البحر ولعله ان اشكل عليه ماء البحر لملوحته اشكل عليهم لملوحته في بعض الاحاديث والاثار في هذا الباب في سبب إشكالي ليا البحر عليهم، لكن كلها شديدة في الضعف جدا. إن أن تحت البحر نار تطلع البحر داخله، وهذا في الحقيقة لا يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت أن تحت الماء نار، فهي تؤثر في طهارة الماء هو مشبوطه ما هو الحلم ميتة لما مشكل عليهما البحر كان. ان يكون اشكال ما في البحر اشد يعني الاسماك التي توجد في البحر او كل شيء في البحر مأكول النص عندنا الان على طهارتها. اي صيد تصيده من البحر فهو طاهر الا ما دل الدليل خاصه على تجاسيد اي حما في البحر استطعت فينبغي طاهر سبب البدل عن ملك التراب او اذا اردت ان تنطق فقول بالصعيد بالصعيد ماشي, ماشي. ماشي. ماشي. لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وراجعه في المسائل كما بإذن الله يبقى لا تحصل طهارته اي من الحدث قيدنا اي من الحدث بما غير الماء كالخل والبنزه عند الجمهور خلاف يتي حنيف ترحمه الله خلاف حنيفة رحمه الله وقلنا ان أبا حنيفة رحمه الله وحنيفة عنده قاعدة يا في أصله قاعدة أصلية عنده أصدف يبني عليها المسائل ولو انتبهت لتلك القاعدة فسيأتيك سيمر عليك في الفقه جمل من الأحكام التي يخالف أبو حنيفة رحمه الله تعالى الجمهور فيها بناء على تلك القاعده وهي ان الاحكام عندهم جمله معلله يعني ايه يعني كل حكم له حله قلنا في بدايه دروسنا ان الراجح في العبادات انها غير معلله صح غير معلله العبادات الاوامر فيها والنواهي بتسمى تعبديا تعبديا تعدديه واضحه خلاص يعني تعبدي لا عله لا امرني ربي بصلاه معينه بصوره معينه او امر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة بعدد ركعات معينه لي امرني أن اصلي ظهر العصر لا ادى ولذا لكنه تعبد للعيال فهذا لا عله له في حقي وان تصورت انت انه له علم، لكن الحقيقه انه لا عله له وعندنا نص من ابي رضي الله عنها قالت هكذا كان يصيبنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكنا موقظ بقضاء الصيام ولا مهمل بقضاء الصلاه يعني عايز يقول ايه تعبد الاحترم عندهم معلّة. ومن ثمّة فإنهم ينظروا الى العلّة ويتوفزوا القياس عليها. احنا قلنا للماء متعين في طهارة الحدث. ل. وقلنا لكم غير متعين في طهارة الخبث. لونتس. لماذا؟ همنا؟ لان احنا قلنا للحدثة عبارة عن عين ولا وصف صائمون في البلد؟ وصف خير بلد إذا هو وصف قائم بالبدن فأنا لا أعلم علة تعيين الماء فالشاعر امرني أن أزيل أو أن أرفع هذا الوصف بالماء لو كانت عين لها جمل زي نجس طيب العلة هي زوال زوال الخبث فحيث ما زال الخبث ارتفع الحب والعين الآن لوجود لوجود عين نجسه بنسميها عين لها حكم لها حكم يعني للموز وجود عين نجسه فاذا باي موث زاد حكمها اذا الحكم نزل لوجود عين فلما زالت العين زال الحكم شكل الحكم يدور مع علته وجودا وعاده دي تلك القطعه طيب الحادث ده حادث جسم ملموس لا فلما عين الشارع الماء هذا امر بسموه عند الاصولين غير معقول غير معقول يعني انا ما اعقلتش لماذا امرني الشارع برفع الحد ليش عارف ليه ولم اعقل لماذا امرني الشارع في الجنابه ان اغسل جميع البدن مع مع إلا جنابة الثانية. صحيح. يكفي. يكفي. انك تفسل الذكر. لكن الغسل من الجنابه اقول تعبدي لا علة له. مش معقول. خلاص? غير معقول. ما لا علة له. ايما ما هذا امر لا علة له. وامرني فيه بالماء فلا اجوز سوى الماء. لكن في الخبث معقول حيثما زالت باي مزيل ثبتت الطهاره فالعلم اعطوله عقيس اقول نص الشابع عن الازاله بالماء وكل مزيل يسطح للازاله فهو جاهز كالخلد والبنزين والورد والشمس حتى لو وضعت النجاسه في الشمس فزال وصفها او صفت ثلاثه زائد على صفي طاهر خلاص قلنا يبقى في رفع الحدث يتعين الماء لماذا لان الله تعبدا وفي النص قال فان نجد ماء ف فصرف هقول لك التراب جزء من الصعيد الصعيد كله لما تصاعد على التراب وحصل حجاره وهي كل ما تصاعد فلو حصل تايين في التراب بهذا جزء من الصعيد بالضبط جزء من الصعيد تفتكرني مثلا ان شاء الله في مكانها باذن الكتاب الطاهر ايضا معانا ان شاء الله خلاص يا اخوانا يبقى هنا عندنا قال لا تحصل الطهاره بمائع غير الماء عرفنا الطهاره المقصوده يا طارق ليه الخنف لا تهارك في للتاصيل الذي ذكرنا قلت ان ابحث فيه عندهم الاحكام كلها حتى العبادات معلله باعلامك هتجد المفارقات معنا بناء على مع القاعده ان العلماء يعملون الفروع بناء على الاصول يعني مش تلاقوش كده كلام بيعطوها النصوص الصالحه ثم يرون الفروع الفروع يعني مسائل فقهي فقهي يعني مسائل الفرقية. والاصول هي مساله اصوليه فعلا بحرفه النجاح عن الاحكام المعلنه بعلامه كلها معلنه ما دامها معلنه يجوز عند ايه القياس يجوز عند القياس فهو انه والله الاصل ان انت تغسل هذه الاعراض بشيء طارئ بشيء طارئ المطلوب كمسل الزاخراء اربعه المذنوبة في كتاب الياس هذا هنا حدث اصغر او ان تفيض الماء على جميع الجسم اذا كان حدث اكبر ان تغسلها بشيء طاهر بس خلص. ايبا لو غسلناها بالنبيذ والنبيذ عند طاهر ما فيش مشكلة فيه. لو اسلموا بعصير فيش مشكلة فيه. لو توضعت انت بعصير خلينا عنو ما يعصير طالب او لا. طاهر استوعبت في غسل تلك الاعضاء بطهاره برضو فجوز ذلك هذه مطرده جدا عنده وعشان كده جوز ابو حنيفه رحمه الله الطهاره بالنبي وعنده في ذلك دليل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اخرجه البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مع ابن مسعود في ليله الجنه حديث من صور في الصحيحين بدون هذه الزياده فالنبي صلى الله عليه وسلم قال معك ما قال لا ولكن معي إداوة فيها نبي إداوة طرف فيها نبي قال طمرة طيبة وما طرف النبي مصمام الطرف يمت طرف نفسه ويفر حتى يخمر فهل هم الذين النبي بالنبي؟ توضع بالنبي والنبي هذا قد استحق أن من كونه ما مطلق إلى ما مقيد خلاص؟ ولكن هذا الحديث ضعيف جداً لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ورثمت العمالهم تأويل فيه قالوا أن هذا ماء تنرم وضع في الماء ولم يغير أوصافه بعض يعني ما أصبت التخمر لم يغير أوصافه بعض فهم كانوا يضعون الطمر أحياناً في الماء حتى يجعل فيه طعمه يعني يغير طعم الماء بشيء مثل السكر لكن ما تركه في الماء حتى صار لبيذاً نبث بمعنى التخبض يعني حتى لو صح حديث سيؤول من ضعيف جداً وذلك الزيادة زيادة منذكارة تلك أن الصحيح الزيادة الحديثة في الصحيحين يقول هذه الزيادة شوف تقع الإنمام حديثاً احفاظها عندنا. فإستخدنا سنحتاج إليها الكتابة وشفى دورة إن شاء الله في دورات قادمة بإذن الله في كتب تخرى صرفها. هل تصحيبها على طوب؟ ما عارف. يعني في الصالة مثلا. أل تدخل الصلاة؟ ليه؟ بالتكبير بعدين ايه؟ بالتكبير صح؟ صفة التكبير الوالدة نقول الله أرد برد. ليه؟ شما نقول. دعبار. هنا إن تفكر. والعبادات غير معقولة ما نشعق ليه رضيها اللي هو الله بربا والله أمرنا كده النبي صلى الله عليه وسلم خلص إبه هذا لكم تعبلي لا عندها بي خديثة على الطاعدة بتاعتم أن كل كل الأحكام الشريحة أنت العبادات معلاء بعضا قال العليات أن تدخل الصلاة معظما للرب فحيثما عظمت الرب بشيء جاز أن تدخل في الصلاة قل الله اللطيف، مش الله الخبير، مش إيش الله الرزاق، خلاص. كل شيء ثالث، لأن المسألة عندهم معلنة بعلم. أدرك هذا؟ احفظه دون فضل. المسألة الثالثة. المسألة الثالثة، الماء المسألة الثلاثة عندنا الماء الذي خالطته نجاسة. الماء الذي خالطته نجاسة. قال الماء الذي خالطته نجاسة فغيرت احد عصافه الثلاثة طعم او لونه او ليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجزه الماء قطارون لا ينتسوا شيء هنا سبب سبب الورود سبب الورود بالنسبة لأسلاف الحديث يسمى عند الفقهاء ورودا ايه سبب الحديث؟ تقول سبب الورود وفقهاء يسمى سبب النزول ماشي؟ سبب ورود الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سؤلاء على مضاع بضم الباء مضاع يا رسول الله يمر يلقى فيها المحايا والحوم الكذاب والنتل بنت يلقى فيها المحارم في وقت رؤى النساء وقت الحيض دم الحيض طاهر ولا نجس بس نجس صح والكلاب نجسة والسلسة كانت ميتة نتلة فسبسوا النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال المعتبار وانتقل يا رسول الله يستصقى لك بالبئر بضاعة بيكونها مية تشوق فيه وتستعملها بالبئر وهي بئر يلقى فيها لا ذكرت الآن فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ننجسه شيء الماء طهور لا ينجسه شيء الماء هي الغلف لا تدل على العموم ولا تدل على العهد العهد يعني الماء المعمود اللي عنه هو المذكور ده ما. الماء ايه المذكور الان اللي هو بري بضاعة بري بضاعة فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن الان فكاد جواب بعضهم قال فأجاب على العموم قال الماء طهور ماذا ينجسه شيء يعني الماء على أصل خلقته طهور إلا إذا تنجس إلا إيه إذا تنجس ماشي ماشي, ماشي. فقال إذا تغير طعمه او لونه او ريحه ذكروا صفه الاسئله تغير طعمه أو لونه أو ريحه والزياده لا تث... لا تسقط تث... هذه زياده ضعيفه من الناحيه الحديثيه لكن الإجماع المعاقل على العمل بها فقد نقل جرم من الائمه الاجماع كابن المنذر وغيره على ان الماء اذا تغير أوصافه صرفه اقصد اذا تغير ب سلح أصابه لونه أو طعمه أو ريحه قيد قيد الكلام إذا تغير بايه ب بايه إذا تغير تنصر بايه بنجاسة بنجاسة عشان أدنا ذكرت في بداية الكلام أن التغير بغير النجاسة إن لم بالماء ما أصابه فلا يضر تمام؟ إذا أردت أيار بنجاسة يصير هذا الماء ليس مش إشكاة غيرت لونه لكنها لم تغلب عليه حتى تسلبه اسم الماء المطلق إحنا قلنا أو تغير في التعريف لا ذكرنا تعريف الماء وهو الوقع على اصل خطات قلت أنا أو تغير بطار شريطه انه لم يستبقوا صبيه الماء يعني لو الماء غالب عليه الصابون هو صابون سائل نسمة ماء ولا صابون طيب لما صابون قاعد في الماء الماء نسمة ماء والنص صابون ماء, ماء. فانتغير والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما في الصحيحين في حديث تفصيل زينة لما ماتت زينة قرأ صلناه سلاثا او خمسا او سبعة او اكثر من ذلك اذا عيتنا بلاء وست نبت يشبه الصابون نبت يشفر ايه? الصدور. قال العلماء له رب كالصدور. هيغسلها غسلها فيها ايه? الصدور. ووجه الدلاله او الدلالة كلا هو صحيح. ان هذا الماء الذي يغسل به الميت. الميت يغسر يمثل به الحي حكم زي حكم الحالي بالخطر. حكم زي ايه? حكم فأجاز فيه فحجوا هذا الباب. اذا إذا طلبوا صوتوا لونه لو بنجس بناجس. صار ناجسة. ايه وصل خلاص? طيب. النبي صلى الله عليه واحد يقول اللي يعني بيقرب فيه لما الخطاب رحمه الله ولكن البئر كان في مكان منخفض، وكانت إذا جاءت السيول سال الوادي وكانوا يلقون في الوادي هذه القضرة فالوادي يسير يميز فيه هذه القضرة وهذا الماء كان حجمه كبير ما لسه ليس نسلت الحاجة لنفسه لأن بعض العلماء قال ولكن يقول لك ان تتعامل مع ان تتعامل مع ان تتعامل مع ان تتعامل مع ان تتعامل مع الماء الماء مع الله تتعامل العموم الماء تتعامل مع ان شيء فلم يخص الماء بوصف ان تتعامل مع ما تتعامل مع ان احنا فيه عندنا قيد ثالث ايه هو القيد قال ورى في حديث ان ارفض النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ المخ كلتين لم يحمل فذكر عندنا هنا حديث فيه. حديث ابن عمر أو او سبب ورود هذا الحديث أيضا يا اخواننا من المهم جدا في الفقه معرفة الصوابت واللواحق واسباب النقول هذا امر هام معرفه الصوابت يعني نسبه النص ولا بعد النص اللي انت كتبته ده كومضه واسباب الورود هامه جدا صحيح ان العبره في اللفظ بعمومه لا بسبب الورود يعني النص عندنا حكم باقي وسالك فالعبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بعموم لفظه فيعمق الناس مش مثلا السبب إن واحد سال عن سؤال متخصص هنا لا فقول الانسان ثلث قوله لراهق ثلث وللنساء ثلث قوله او لجانب المراه وقوله النساء الرجال هن العمات يقول عليه في الأحكام فهذا عام يعم كل زمان ومكان لكن مهم قوي عرفت سبب ايه ليه؟, ليه ربما لربما تجد قيدا معينا او صوره للمساله لا تتمل صوره المساله ما ينفعش ننيلها لانها ستفيدك في الحكم في المساله اضن ذلك ان اقتطاع النص المجرد يؤدي الى الهزاله في الحكم ممكن ياتي حب في مساله بصيغه القانون في الامر عند الوصول في الوجود صح افعل كذا في دي الوجود قبله سبق بسؤال يعني رسولنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمنا الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا فملاذ يسألوه قلوا قلوا ازاي نصلي عليك ازاي نصلي عليك هاي قلوك قولوا بعرفه طب لو انت اهملت السيارة في السؤال وجدت بتنصف مطوراً قولوا التحيات لله كلهم هنا فيه قولوا دفع ليه امر والأمر فيه الوجود لكن لو جئت بالسياق كاملا هذا سؤال وهذا جواب على السؤال يقول له اقول ايه قال له كذا فلا قريلة ثانية أو لابد من تقرأ إلى أخرى تطف هذا النص لتدل على المطلوب في فرق بردان من قبل النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً افعال كذا ابتداء هو اللي ايه؟ أمر. فيهم تجد ايه؟ ما فهم يا خلال؟ ففين فرق بين الأمر بعد سؤال وبين الأمر ابتدائي في فرق بردان من دعشة كأولنا السياحة اليوم. السياحة هي ايه؟ حديث النعوة إذا بلغى الورب كلتين نعمل ألخبس سأله رجل قال يا رسول الله سأله عن بئر تلغ عليه السباه والكلاه وتلغ فيه. فيه يعني تشعج تلغ وتلغ فيه يعني تشعج في فيه وروق وفيه ايه؟ ولوغ الولوغ بقبل ايه؟ بالفرق والموضوع عملي يعني ممكن تقبل وتقبل وتمر وتنزل وممكن تقول صح ممكن تقول تقول ممكن ممكن أنا قصدت أنا ذكرت السبب لأننا سنحتاج إليه في حكم مهم جدا وهو حكم السباحه للطيران. نا جسم مساحة كبيرة جدا فيها مناقشات كثيرة حتى أن الحنفيه حلفية توقفوا في المسار. قال لك الأمر أقدر شخص هل استدعى؟ لذلك ساوة الطائرة مش عمدي أعمل فيه لشدة تعاوض الأدلة في هذه المسألة هي مسألة مدينة فهنا ده كان السبب لما عن هذا السؤال البقر تمر عليه أو ترد عليه السماء والكلاب وتلق فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بل لم يحمل الخلف حدث مقدار معين حدث مقدار عندنا في أشياء قال القله هي الجره وجمعها قلل وهي تساوي ما يطلعه من مئة وستين رد وقص من الماء تقريبا القلتين يساوي تقريبا في أشياء الاستاذ سيديا ذكرت لا تساوي زراع في زراع طول وعرض زراع في زراع في زراع يعني مربع كده زراع في زراع هذا يساوي مقدار القلتين الحديث ده عملنا مشكل معنى ذلك ان الماء سينقسم الى قسمين باعتباره تقسيم ثالث كثير وقليل وحد الكثير وضبطها عندك حد الكثير عند الفقهاء ما بلغ القلتين فأكثر لما ديك في أي مسأل ستكون هذا الموضع كثير او أو إذا كان الموضع كثير ستكون لأي ياسم يعني الكثير هي. هم ضبطوها بالقلتين فأكثر هذا معنى ما يحدث عند الفقهاء وإذا قالوا قليل فهو ما دون القلتين هو ما دون القلتين إليه لم يحمل الخبس. الحديث في المنقشات طويلة جدا من نهاية الصحة والضعف. بعض العلماء ضعف هذا الحديث. وبعض العلماء حسن النعم بالضعف وضعف هو كان حكم عليه بالاضطراب. والإمام الطحروي ضعفه وحكم عليه بالاضطراب. وهناك من حكم عليه بالطاب النتني. يعني قالوا قلوك قال قيل الهجر ولن اشبع من صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين وهو يصف النبغ قال عن نفس المنتهى كقيل الهجر المقطع شطر المنتهى ونظر قال كقيل الهجر قال مع بل قيل الهجر منها الكثير الكبير ومنها الصغير الطبع الاصلي الكل الكبيرة ولا الكل الصغير تحدثوا عن ايه من القلال انا مش لم لا دبي وهذا طرق للبيان ولا يجوز طرق البيان عند الحاجه لا لا يجوز طرق تاخير, تأخير البيان عن طرق حاجه قال هذا حديث من ناحيه التحديد من نحية السنة لداعه في التراب على كل حال الحديث منهم من صححه ومنهم من ضاعفه عفره ولأنه فيه خلاف فالنص الذي ليس فيه خلاف هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن النار الطهول لا يمنجسه شيء بدون تحديد ايه؟ بدون تحديد ايه؟ حجم السنة بدون تحديد حجم للناس على هذا وهذا هو المذب الراجع طاع في كلام كفير إحباد في المسألة دي طويل جدا ومناقشات الأدلة ده مش في حاجه مناقشات الاديله في عندنا فيها ان الماء سواء كان قليلا او كثيرا ما لم تتغير اوصافه بنجاسه فهو طاهر ولو كان اقل من القلتين يعني قبل ماي صفت فيها نقطه بول فلم تغير الطعم ولا اللون ولا الريح أو نقطة جاسعين جاسعين. نقول ماذا طاهر اقصد طبور ولا مش به طبور. على وهذا ترجيف المالكية ومن العلمة ايضا شيخ الاسلام تيميا رحمه الله تعالى ابن عاصمين رجل الشيخ العسيمين رحمه الله تعالى. خلاص? هذا هو مذهب وهو مترجع عن شيخ الاسلام ابن تيميا رحمه الله. وذكره أن الله عز وجل بين طيب الشيء بفساد بين طيب الشيء فسات فقال كل أجل في ما هي لي محرما على طاعم يطعم الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحما نزف منه في ناي ليست صح في ناي نور ليست فعلى التحريم بسبب الرجسية اللي نكسر الخبز ليه؟ الخبث على الراجل بمعنى معنا نجسها هنا النجس هذه الأشياء نجس وفين هذا فيه؟ فيه خلافه المطلوب المطلوب أباههم الله ولم يحبنهم إنما حرمه في حالة التغير. مركز معاي؟ بالتغير لما صار رزق حضار الله عز وجل فدل ذلك ايضا إذا كان في المطلوب لا يحرم حتى تصيف المجسية يعني أصبح في المثالجة مثلاً أو فاسق ففي الماء بالماء بالماء لا الآية فقالوا ما فيش غريب ولا كثير دائرة او مش موجود عندنا هنا في يعني ايه في الكتب الاوسع من هذا في مسائل فقهيه كثيره جدا يفرعونها على مسائل من قلتين مسائل كثيره جدا فمن لاحظ بهذا الامر استراح من تلك التفريعات الكثيره التي يذكرها الفقهاء في, في الشروح الموسوعات اتفضل نعم يبتدي راينا الله قال ان الله عز وجل علل التحريم في الايه بتحريم انواع من الطعام بالرجسيه يعني بالنجاسه فقال قل لا تجد فيما وهي لي محرما على طاعم يطعمها ما فيش حاله محرمه الا والاستثناء يسموه عند الرسولين عيار العضو الا ان يكون أو دمًا مسكوحًا أو لحمًا خنزير إنه رجس تمام؟ يبقى أنت صار الطعام فاسدا لما صارت الإيه؟ الرفسية قال فهذا كذلك في الماء يعني علّق الفساد بالتغير ففي الماء فسدي بالتغير مفهوم؟ الحمد لله إذا ورحنا الماء الطرور لا ينجسه شيء. الماء يعم كل ما وكان نص هذا يعني ليه, ليه فيه مناقشات. النص هذا الماء هو الماء طهور لا ينجسه شيء. من ناحية استفاده العموم من أصل النص هذا فيه مناقشة. في نظر عندي. لان المقصود بالماء هو ماء معين. مش مقصود بلايه العموم. مقصود به ماء معهول. هو ما بقر ايه? ايه? لا. للغباع. ما البتن فضل. هي وصل فاكتر ما بديه بضاعة مقرود. ما الثاني اللي هو حديث النعوة رضي الله عنه اذا بلغ المال كلتين لم من خلص. تمام. بالمقصود هنا العهد يعود على لديه البضاعة. وبيض البضاعة كان حجم معروف وزفر ابو داود رحمه الله وانه دخل دخل لديه البضاعة وقال صحيح السنة. سنة. سنة يشعج جستاذ رحمه الله. واضرع وقال ان الماء كان يصل الى العالم فيه. ما كان يصل ايه? الى العالم. فحد الناي الذي ذترى ابو داود رحمه الله في هذا الناي كان يعدى ايه? اصلا يعدى القلتين. تفضل المساله الرابعة. الماء اذا خار في المسلاة لا تحتاج إلى مزيد بيان وهي الماء إذا خالط الطائر كما قررنا في أول كلامنا إذا خالط الطاهر الماء شريطة ألا يغير مصارفه يعني يسلبه يغير مصارفه يعني يسلبه اسم الماء المطرد فكتبا لكم مجرد يسلقه ايه؟ اسم الماء المطرد والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنه بها اثر عجيب التسر من جفنه بها اثر عجيب لا شيء ان العجين يؤثر في لون الماء فارتسال النبي صلى الله عليه وسلم منها مع تغير بعض الاوصاف كريم على مقاليد طهارتي او الطهوريه لانه لم يذكر باسم الماء المطلق يعني ايه يعني باسم عديد لو غلب عليه هذا الموضوع الذي تحطت فيه حتى تغير اسمه باسم عديد غلب عليه حتى صار عصيرا غلب عليه حتى صار له اسم آخر ففي هذه الحالة سنقول انه تحول من كونه مطلقا إلى ماء مقيد فيكون في طائراً لكنه غير نغلق. كل أدلّة ذكرت في البر أظنها كافية المسألة الخامسة حكم المحكم والمال المستعد سؤال سؤال سؤال ذكرت في الثنائي كمانا سأشوف مختبئين من ذلك بماء والسنة واجعنا في اختراف كافرا أو شيئا من كافور أي وجه الدلالة لهذا الحديث مليون. واحد قولي إبرا واحد في الحديث دلنا على أن نتغير ونتغيرش أيوة. خلاص، ده واحد اثنين، هاته تغير وسط عم سببش أيوة، أن هذا التغير يسلو غسل الماء المطلق فدل ذلك على أن تغير الماء بما لا يسلو غسل الماء المطلقي فإنه فإنه يكون طروراً المسألة الخالصة حكم الماء المستعب في الطهارة الماء المستعب في الطهارة كالماء منفصل عن أعطاء المتوطئ والمتسف طاغم مطهر بغيره على الصحيح يخوى كل محال توالا البيض وقيل قبل النزول جاء الحجاب في الألسن لكن إن الشاهد المرأة تتوضع ورجل متوضأ والاتنحاس نشأ رضاه فيما بعد في مسألة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التوضأ الرجل بفضل قراءته وأنت توضأ المرأة بفضل الرجل المرأة. فقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجله في حديث. علي أن المرأة إذا استعملت الماء فإن الماء يصير غير صالح للتطهر به أو لا يجوز للرجل أن يتطهر به إن قد المرأة بفضل الرجل بفضل المرأة لا توضأ الرجل بفضل المرأة ولا بفضل الرجل الحنفية يأخذ الجزء الأول وترك الجزء الثاني له المرأة فقط لو توضأت المرأة بالماء هو لا الرجل ان يقرر بها مع القيود والأرصة حاجات كده وضعوها معينة يعني ليس عليها إثارة من علم ولا دل دليل عليها وإن دلت بعض الأدلة فهي متقلم فيه الثالث عندنا ان أن إحدى زوجات الأبير صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان صلى الله عليه وسلم قد ثبث في بعض طرق الحديث أنها ميمونه رضي الله عنها اغتسلت من الجنابه في جفنة من الجنابة في جفنة فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضا منها فقالت إني كنت جنبا فقال ان ماء لا يجف فقد اغتسلت من ماء من جنابه وخالت به عشان حياتي في حالة خلوها مع عدم خلوها جالسة للأخير وخلت بالمامة ومع ذلك اللي بصدق إيه؟ طوام دائم عند الفقهاء بالماء المستعنى خلت بي يعني لم يرى أحد ما حد الشم هو أن تضغط هذا الشم يصدق إيه؟ إيه؟ وجه تأثير رؤمية في الحب هذا لا وجه لكن لذلك لأنه أراد أن يدفعوا بين الحادث ليس موجوداً وبين حديث لا يتربط الرجل بفضل المرأة بفضل الرجل، يريد يتوع بين حديث الذي ضبطه يود معيناً. قلت عنها لا أستعمل عليها من علم وصحيح ما ذكر أو ما رجحهم. جمع من أهل العلم أن لا المستعمل طالب. المستعمل. النوع المستعمل هو المنفصل من اعضاء المتوطئ او المتسلسل المنفصل من الاعضاء طب انت لو حطيت ايدك في جده في حال صغيره فيه. وطلعت ايدك صالبه ليه؟ مستعمل صالبه ليه؟ مستعمل وشرط عندهم ان يستعمل في رفع حاجه واجب في رفع حالة واحد. طيب. واجبت. طيب سيدي. طف حدث واجب يعني? يعني يططرها من حدث. طيب لو انه كان متوقعا واراد ان يجدد. لكن ما لا يصقف يصطفه. لكن يكره. يصلح في يكره. مش مش. وايضا هذه القيود لا اثارت عليها من علم وانما حملهم على تلك القيود الحديث عندهم والاظهر في المساله والاوضح ان الماء المستعمل يعني المنفصل المنفصل من عن اعضاء المتوضئ المغتسل ما طهره والدليل على ذلك ما ذكره المصنف هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضى يقتلون على على وضوء فطر يعني حتى في حديث ما في عبد الله سووي في الصحيحين لما بنال قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الوهاب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جاء وجاء بنال بطهور أو بمال بطهور بطهور ال الطهور بالفطر لوي المال متطهر فجاء بنال للنبي صلى الله عليه وسلم بالماء فتوطق النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا الآن قال فرأيت الناس يختتلون في الولياء ما بين آخذ ذيالي يخذ نبي الإيد من بلد إيد النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يصل من بلد النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من فلد يدي أخي بوسطة أخذ به بوسطة لضعكة ما هي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فيستعمل أعيز إليك لذا مأته ما تاثرش عن النبي توضى به وانفصل ولم يصبه شيء فألك لأستخص بالنبي صلى الله عليه وسلم كل الخصوصية تحتاجه لنا الخصوصية تحتاج لنا دليل والاصل أن خطاب الشارع متوجيون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته ومن فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم في حبه وبين الأمته هو عليه أن يأتي بدليل الذي يدل على ذلك قال رب العالم وهمت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لما اراد الخصوصيه ذكر دل ذلك على ان الاصل على الخصوصيه في الاحكام فاذا اردت ان تخصص شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم فينبغي ان تاتي بدليلك خلاص خالصه لك أراد أراد على ما اراده. ارادت اقساس حكم بالنبي صلى الله عليه وسلم بفره الخصوصية فتصرف التعميم. تمام? يبا نفعش اولك ده عشان يدو صدق غارا ونبصنا عن جملة هذا اكتغي ايه? الى تليين ونصر هو المساواة. وطبع انتم في حديث فيض ناء في الصحيحين لما قللنا وضع النبي صلى الله عليه وسلم لنا في الجنة ففضل ما يوكين اصابح النبي صلى الله عليه وسلم يرفع دم يعني لا ايه مستعمر تمام في المو ما الذي أصعد؟ أصعد عن المؤمن تصارقت الخطايا من فم مع الماء مع الماء تنزل معنا او مع قطره الماء فاذا وصلوا جاءت تصافت الخطايا التي نظر اليه بعينيه اليها بعينيه حتى تخرج من أشفاء. تحت الشفاف تحت المز مع الماء او مع اخر قطره الماء العلماء الماء قال ابن عمر رحمه الله في التمهيد قال وبعضهم يستدل بهذا الحديث يقولون ان هذا المال يسمى بماء الذنوب بالذنوب فعشقت له وطاهر في نفسه لانه ما تنجس غير مطاهر لغيره لانه في مخطوطه الذنوب أن الوضوء يزيل تلك المعصية يعني كفاره يعني كفار بمعنى ليه صح كفار؟ لبعض الكفار خرج مع, مع المال اي كفرها الله مع نزول الماء وهذا الشيء العجيب الذي يستدل بها الفقراء في تعاملتها نظر بهذه الصوره لا شك ان فيه شيء من التعامل فالقديه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السكه الدينه كان خالص قلت. قال في ذاك الرحم فتساءل قَالَ قال ان كنت يا مروه قال كنت على غير طهاره قال سبحان الله ان المؤمنه لا ينجز. يفهم دي مساله يعني هل المخالف القولي دي بيسموها دلاله المفهوم ليه المفهوم مفهوم ينقسم الى قسمين موافقه ومخالفه دي دلاله المفهوم ليه؟ المخالف اذا قرى ان هو انه ينجس يبقى هو اشار الى شيء يستنبط بمفهوم النص ان ذاك الايه ينجس دي محل إن شاء الله لكن راجع انه في حال حياته طاهر. موته إبقى مسألة ثانية. خلاص يقولنا؟ يبقى بلن طاهر التقى به ماء طاهر انفصل الماء هم متنجسات ايه إيه حصل هنا؟ لا لهو ما ذنوب يعني مش مختلف بالذنب ولا عالم នៅ​ក្នុង​នេះ نوص وتعين والماء الذي يزال في الخبث زال أو أزال الماء الخبث الماء اللي أزال خبث لا أصدر ما ينفع إذا كان قليل يعني وطغير التأوصار إذا كان هذا تغير طغير التأوصار هو بيزيد أن جسد تزال فأخطط الماء لكن الماء الذي نفع به الحدث حصلوا ليحصلوا شيء حلو خاص ما تغير أوصافه لزبعته ما تغير مع معناه ننازع أوصاف كمان في ما الذي يزيل بين الخبف إذا لم يتغير إذا لم يتغير لو تغير صار نجس إذا لم يتغير فهو قصيّة مستعملة كنا ورجلين طابور طاهرون في نفسه وطاهرون للغاية لأن التي ذكرها المصطلح في أصل كثيرة جدا في هذا الأصل كثيرة من أعظمها أصل ميمونة الذي ذكرته أليس في الحديث نعم رضي الله عنه أن ميمونتها قد تسلت من الجنان كمان مش مجرد حدث قصص لا حدث أربعة جنان إن ميمونتها قد بالجثه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا منها متوضئا بما توضى يتوضا وقال الماء ايه كثير تغير ولو لم يتغير حينئذ الحكم واحد يعني مصادف هنا يقول اما ما كان لحمه كالسماء والحم وغيرها فالصحيح ان سغرها طاهر هنا نحتاج ان نقول أن نقول هل استباء طاهرة عند المصنف النجس ابطئ وخليها عندك على الشيء. قلنا بعد كده الكلام على او هم مذكرهات شو طيب لا هتأت ان شاء الله على الجلود. مسألة الجلود جلود الميت وغيره. هتقلنا دي فرع على الجلود. مسألة فهارة الجلود هي فرع ايضا عن تصور هذه المساله يبقى لازم نقارن للأول هل السباع طاهرة ام ناجسة? الاحاديث الوالدة في طهارته في نجاسه السباع حقيقه لو تدققتم ونظرت فيها فانها لا تدل دلاله ظاهره على التنجيس ما تدل فقد استدل بحديث ابن عمر الذي مر معنا وتخيلنا بسبب الورود عشان كده انه ان الرجل الانسان النبي صلى الله عليه وسلم أن السباعة والدواء وفي لفظ والكلاب تاردو على البكر بيد يشرون إليه ويتطهرون تاردو على آباره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتي لم يحمل الخف. النبي صلى الله عليه وسلم ما السماع طاهر ففهم من السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحكم بعله خارجه عن حكم السماع قل اذا بلغ الماء قلتين لم يعمل الخبث الكلام الواتح على المعين إذا بلغت القلتين لم يعمل خبث طب هل يدل هذا التقرير؟ على أن السباع نجس، وانما صار الماء طاهرة. لا لكون السباع طاهرة. ولكن لكونه زاد عن كلتين. أو بلغ المولدين فاكثر قد يفهم هذا. قد يقال. انه لما قال، لو أراد أن يعني لو أراد طهارة السماعة لقال مش هايف للخبط، فيفهم، قالوا فيفهم من هذا الصهر إن السبع لا جزء، لأنها لو كان طاهرة محتاج لما حتاجت أن يقول له إذا كان الموت كلتين كلتين أكثر طرم يا طاهرة، مش هتتصف فيه؟ مش هتتصف في المعنى، لكن هذا دليل على مجازة السبع دل حسنو برسنو بي، إن السباع لا جزء ناجسة. الكلاب ناجس الكلاب ناجس فقد يتوجه التحديث إلى استباعها ما هو ناجس وهي ما طاهر وهو فضر له نوعاً من انواع استباع الناجسة وهي الكلاب وربما بقى طرور عليها ممكن تنزيل طرور وهي ناجسة أيضاً على خلاف المسأل لكن الكلاب نطف على نجاستها وإن كان عند ملكي الكلاب ليست ناجسة إلا الصوره فقط كفاء عند الملكي يعني شيء دي جماعه الكلام ايه دي دي مساله المساله الثانيه او الامر الثاني انه قال ثالث الورود عن من الملوخ الورود عن ايه من الملوخ يبقى ممكن تقول والسباع محرمه ده ما فيش في شيء السباع محرمه يعني لو جواها انما النقاش في كونها نجسه او طاهره هل كل محرم نجس سؤال كل محرم نجس لا طب هل كل نجس محرم نعم يبقى ليس كل ما حرم سبب تحديد أو او الكتابه العلم ولكن كل نجس محرم كل نجس وعلم خبث. وخبث, وخبث حرامه الشارع حرامه الشارعه عين. ما شهر وقال في, في الآية فانه في ريجس. صح? قل لا أجل فإنه ريجس. وقال في الحديث لما صلى الله عليه الصلاة فينا عليه. حديث وعليث عنه فدريف الصميحة المسلم. قال ان جميلة تاني وفار نبيهما خبث. خبث يعني نجس. خال عندنا النبي صلى الله عليه وسلم كل ليس محرم طيب النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيح أنه حرم كل ذي ناب من السماء وكل في مخلب من الطير حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير الدليل على نجاسه كل ثلاثه تحريم دون عليه النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمار في الحديث في الصحيحين في خيبر لما ذبح الناس الحمر والحمر وضعت الخدود قالوا وإنها لا تفوح لكي تفوح يعني استوى خلاص فلذا أُنذِر النبي صلى الله عليه وسلم فعلي إنها نفس الحمر الأهلية الحمر ذي الأهلية وإنما كنت الأهلية فقيتها والدليل توضا في الصحيحين من حديث الصعب ان النبي صلى الله عليه وسلم انه اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم شفق حمال وحشي فاكل منه وفي الصحيحين من حديث الاسماء قالت اكلنا لحوم الخيل لحومين الخيل يبقى حمر الوحش ليس كجسد وفي الصحيحين من حديث رمضان أنه لم يكن محرماً وكان أصحابه محرموناً فحمل على أتان قلب أبصر في الخمر وحشين هو أخمر مفضرة فالقبض علي الله قتالاً فصارت فأكل منه ثم ذكروا قال أنا أكل لحبة صيزة مش لحم يا خمر لحفة أنا أكل لحبة صيزة لحب لا حتى نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذهب إليه قال هل صاد أحد منكم معاً؟ قالوا لا قال هل أحد منكم بالصيص؟ قالوا لا قال إذاً اضغبوا لي بساة ساة دعاً إيه؟ على الطهارة آه يبقى عندنا نص دل على تحريم الحمول الأهلية ونص دل على إباعه في الحمول الوحشية ونص دل على إباعه فَسَبَدَ فِي الصَّحِيحِ أَيْضًا عَنْ أَبِي ساسة. إنها ليست به بنجاسة فلا نجاسة عنه إنها من الطوافين عليكم وطوافات. هذه علامة عدم النجاسة. الاختلاط يعني كسرتين الاختلاط. إنها من الطوافين عليكم وطوافات. فدل النص على أنها ليست بنجاسة. والبط نزع في هذا المساله النص لا يدل على عدم النجاسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم علىنا. والطوافين عليكم والطوافان فلأنها يرسوا دخولها إلى البيوت كثيراً ولو كان لدينا جيساً إذا حدثت الغشرة فتبصوا إذا الغرب تشربوا في الناس البيوت زمان ما كانتش مكثمة وفي بعض ما ما كان للآل يشكون كما صح وزيزة؟ قلل الناس يتذكروا وزيوطوا معاهم معاهم مثل بيت قلتوا داخلت شربتوا من غير شري مثل الزيز شري في بأي لو هي نجسة ستتلف هذا المرء صحيح ولن يم ولن يمكن أن ينتفع منه ونقصد اختلاطها بالناس ونقصد شرط جداً والمشطق التجذبون التيسيس آلوها هي نجسة الأصل ولكن الشارع خفف منها لأنها تمتضر مما تعب به البلو بما إيه؟ تعب بها البلو البلوك عودوا بكثرة اختلاطها بالناس فلو قلنا من نجازة لأصار هذا الشيء أم شارك فسهل الشارك فيها فآل إن هي نجزة قص لكن لأنها تخضط كثيرا فخفف في فيها فيبطل مسألة دي فآل مش ما نفسي مش ما يدلش هذا القص على أنها نجزة على أنها ليس هي لها دهو أن ليس نجسات لأنها تفسر من الدخول عليكم وهذا أمر يجلب المشقة والمشقة تجلب التيسير فخفف الشارع فيها وبعضهم قال هو أن يجس نقص شيء نجسات يبقى مقياس السباع على الهرة وبعضهم قال هل نبى مقياس السباع على الكعب كيف كنت نجس؟ تمنقص الصناع على الكلب طب حضر المحش. الصحيح أن الكلب كله نجس إن كان فهو وهو اشرف شيء فيه ورقه نجس فلا شك أن على طلب ما يخرج من جسده ولا شك أن يبه له اشد نجاسه لكن الريق نجاسة مغلطة لشيء فيه ذكره الشارع أو حفظ منه الشارع أيه هو الشدة؟ أجل في مقروب ذكر لكن عند العلم فدلاله نجاسة نجاسة بوله الريق والريق متوارد من الفم فهذا ذلك على نجاسة الفم لكن الشعر فينا الشعر فينا لكن نجاسة كالفم هل هي مغلطة كنجاسة فمه؟ الجواب لا. الصحيح ان الكلب نجز نجس هو اللغة شديدة. وهو اللي في الغسل سبعة. في الغسل ايه? سبعة. اما عرضه فلا. لان النصة قد خص الريق. ولا ليجوز القياس. انا شكرا هنقص عليه. ما ينفعش. ليه، لان النصة قد خص الريق لشيء فيه. قال اذا ولق الكلب في جناحه فغسله سبع قيت في حال هي عين ان يكون ريقا في سائل فيه ولوع وصفات كلها موجوده لازم طب لو اصيب انسان اصيب طف مره واحده يوصل تقصي ل... لان النص ظهر صورة معين لا يجوز التهم طال إذا ولغ الكذب ولو طال الشارع التعميم لطال إذا أصابه في شيء سائل في شيء سائل نعم نعم، بائع سائل أقصد في أي ما لقد أن يكون ما يعمل ولد الكلب في مادع فإنه يتنجز بهذه الصورة التي ذكرت خلاص؟ زهوى، أراجح والله خلاص في المسألة إنه ما فيش نص يدل دلالة قطعية قد بحثت المسألة طويلا جمعت الأثار الموجوده فيها السماعة محرمة وليست مناجسات. حتى الآثار الموجودة, الأثار الموجودة التي يستغر بها لا تدل على النجاسه ايما تدل على التحريم. وقد ورد ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكة لا تصحب رفقة فيها جلد سبعك. فيها جلد سبعك. وفي لفظ فيها جلد نمر. وله النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحة وفي رواية السماع مياسة رئيها الجن بتاعها أن يزلس علي وأن يركب في رواية كل هذا لا يدل على النجاسه إنما يدل على أن نشارع الن... أن لها عن الجلوس على جلوس النظور والسماع لأنها ت... لأن هذه الجنس وهذا مكوب يشكر فيها الأعاجل ما فيه من الكبر في من, من الكبر سيدخل الكبر في النفوس ولهذا لها شارعان ومسالتها كلام طويله هذه المرات ولا سيما وقد عن نبوه بن الزبير ووضع بعض الصحابه تجويز استعمال جلود النمور والسماع الثعالب في الفرش وكذلك يستعملونها في اشياء اخرى كانت كان احتمال مثلا فده مش نقيسا ولا نقيسا لا مستحيل مطلق فده لذلك على ان مصر لها عنها لكونها ايه تدخل الكبه لان هذه زي إليه الكبر ولكوليها من زي الأعاجمة النص على ذلك بعض السلف في أثالي صحيحة عنهم نكتفي بهذا القطر أصلاح الله جل وعلا تقبل بالنار بكم صالح العمل أقول قولي هذا استغفر الله ولكم ولكم